أما رأيتم المجاهدة يطير في ساحات الوضع أما رأيتم العالم يذب عن الإسلام في قلبه ولسانه أما رأيتم الخطيب يهز أعواد المنادر والواعظ يحرك القلوب وأستاذ الجامعة ومن رها من أين خرج أولئك صانعات المآث لقد خرجوا من معاطف الفضليات الكريمة أما رأيتمها في فلسطين تفخر باستشاب فلدة كبدها وتأيد بالباق حب للصدقة نحر كل رغبات الحياة إنني أعيش معها حياة الراحة واللذة ففيه ما فجاه أحملها وأقوم بتنظيفها وإزالة الأذى عنها أرى الجنة تحت قدميها أليس الجنة تحت أقدام الأمهات آهل لقسات القلوب الذين تنكروا لآبائهم وأمهاتهم لها مع الصبر شأن عجيب بعد أربعين سنة عشرون سنة ترقبه وأخرى مثلها تربي وهو وحيدها وثمرة بؤادها وإذا وحيدها قدمها استرجعت ثم رددت كثيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله صار الله أكبر لقد ضربت أروع الأنفرات في الصبر والرضاة قد كنت أولى أن تكوني قدوة, قدوةً تدعو إلى إسلامها وتبشر فقد أصبحت تدرس لساء الحي الأترج أربعون طالبين أمهاتنا والقرآن بدأت بحفظ القرآن وعمرها خمسون سنة, سنة والعجيب أن عندها في البيت ثمانية عشر فردا هي تقوم على خدمتهم ولا خادمة لديهم هكذا تكون التربية يا ولدي ما ربيتك لهذه تربية وإنما والله ربيتك للحور العين تربية إنني يا أخيه مع حب له لا أعرف بماذا أكافئ ما يبشرني قتيلة الأمة إن حال أمة الإسلام أهمتي. وقطعت يا تقل قتيلة الأمة أقوب وأنام على هم الإسلام والمسي قتيلة الأمة كم تفرحني انتصارات الإسلام وكم تكزينني أمور الفذلان لأمة قتيلة الأمة مع الصدق ففيه ما فجاهي الصادق اترجة البي. أمهاتنا والقرآن آه. هكذا تكون الترق لن تموت أمة فيها مثلها. قليلة المتاع كثيرة البركة القادسية بالدمام, بالدمام.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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة والأخوات حديثي إليكم في هذه الليلة من خلال هذه المحاضرة والتي هي بعنوان صانعات المعاتر فأقول هذه المحاضرة امتداد لما سبق طرحه من خلال محاضرة سبقت وهي التي بعنوان المرأة والوجه الآخر والتي كانت عبارة عن مجموعة قصص وضاءة لمرأة هذا العصر وحيث لمست استنهاضا همة لدى كثير من الأخوات ولرغبة كثير من الإخوة والأخوات إعادة الكره أحببت أن أقف معكم هذه الليلة ومع قصص أخرى نبين من خلالها الجانب المشرق للمرأة المسلمة المعاصرة من خلال ضروب الخير المتعددة في حياة المرأة المسلمة ولعلني قبل سرد هذه القصص أقف معكم أيها الإخوة والأخوات من خلال هذه المقدمة فأقول كان مما دعاني للحديث مرة أخرى بالإضافة إلى ما سبق ما نسمعه بين الفينة والأخرى من صيحات بعض الأخوات يطالبن فيه بالإنصاف في حديثنا عنهن والاهتمام بأمورهن وأن لا يقتصر الحديث عنهن من خلال الجوانب السلبية فقط مع إهمالهن في جانب التعريم والتربية وها هي إحداهن تطلق صيحتها لكم معاشر الدعاة إلى الله من خلال مقال لها نشرته مجلة الأسرة في عدد ربيع الأول لعام 1422 للهجرة أنقل بعضا من كلامها باختصار حيث تقول إن من أمتعي وأخصى بمواطن الدعوة البيت والأسرة لكننا نلحظ الصرافا وللأسف من الكثير من المصلحين إلى توعية الرجال فقط وقد يكون مرد ذلك أن كثير من المصلحين لم يعرفوا مدى أهمية هذا العمل ونظروا إليه بنظرة قاصرة ثم تقول هل لا جربوا لينظروا كيف نتوقد حيوية وحتى يعلموا نشاطاتنا وصحوتنا نحن النساء صغيرات وكبيرات هل لا سألوا ما جربت معنا من المربين والمصلحين رب فتاة خير من مئة فتاة ذلك أن المرأة منبع الأجيال والأبطال وليس للشباب دور كدور المرأة في صناعة الرجال حتى تقول إني تحترق أحشاء غيرة على هذا الصنف الطاهر من النساء صغيرات وكبيرات وإني لا أزداد غيرة عندما أرى الصغيرات نعم الصغيرات بأجسامهن الكبيرات بألبابهن وعقولهن رائحات وغاديات إلى مراكز التحفيظ النسائية متلفعات بمروطهن فيخفق قلبي من أجلهن فأفرح وأحزن أفرحوا لحرصهن وحضورهن المستمر واحتزازهن طربا عند عقد المسابقات والمحاضرات وأحزنوا من التقصير في حقهن من جانب الرجال وقطع التواصل معهن إلى آخر كلامها وفقها الله تعالى قلت أيها الإخوة والأخوات نساؤنا يريدنا أن ينهضن هن يبتغين الوسائل ويلتمسن الخطا ومستاق ذلك ما ستستمعون إليه من سبقها للخيرات وما لهن لا ينهض ومن ذا يدودهن عما شرع الله لهن من الحقوق وهل هن إلا منابت حماتنا وأسات جراحنا وبنات نهضتنا ومنار دعوتنا ومثار قوتنا وهل نحن وإياهن إلا كجناحي النسر الصاعد إذا هيض أحدهما خفض الآخر فيصبح لا يجد في الأرض مقعدا ولا في السماء مصعدا أيها الإخوة والأخوات نعم هذه هي المرأة لطالما ضم معطف ثوبها على رجل الدنيا وواحدها وما زالت بحمد الله تعالى كذلك أما رأيتم المجاهدة يطير في ساحات الوغاء من أين خرج؟ لقد خرج من معطف سليلة المجد والكرامة أما رأيتمها في فلسطين تفخر باستشهاد فلدة كبدها وتعيد بالباقي أما رأيتم العالم الذي يذب عن الإسلام بقلمه ولسانه من أين خرج؟ لقد خرج من معطف التقيية الصالحة أما رأيتم الخطيب يهز أعواد المنابر والواعظ يحرك القلوب ويبكي العيون وأستاذ الجامعة ومن رها من أين خرج أولئك وغيرهم لقد خرجوا من معاطف الفضليات الكريمات هم موجودون في واقعنا نراهم بأعيوننا وهل هذا إلا أبلغ دليل على وجود هذه المرأة الصالحة نعم لقد كانت تعلم علم اليقين أن هذا الطفل الدارج بين عينيها تراه وليدا وشابا وكهلا هي تعلم أن هذا الطفل ليس بالصبي الخلي بل هو خبيئة الدهر وعدته نعم أيها الإخوة والأخوات ليست المرأة بالخلق الضعيف النفس فإن من احتمل ما احتملته ظلمات التاريخ وصل في بعض الأزواج إلى وقر الحمل وألم المخاب ودور الأمومة راضية مطمئنة لا تكون ضعيفة وليست هي بالخلق الحقير فإن من وكله الله بابتناء الكون وإنشاء شاء الأمم لا يكون حقيرا ألا إنما المرأة دعامة الكون لا يزال ناهضا مكينا ما نهضت به وهي كذلك بحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات امرأتنا التي نتحدث عن هذه الليلة هي من سلالة أمهاتنا الأوليات أولئك اللوات نستن عن طيب أعراقهن وكرم أخلاقين وتلك دماؤن ترقرق بين جوانحنا وأعطاف قلوبنا ولا نزال نحن إلى أمجادهن لأن لنا في المجد نسبا عريقة وطريق عميقا ولا أحسب المرأة المسلمة إلا امتدادا لتلك السلالة الصالحة أما ما نحن فيه من مظاهر مقول عن الجد من بعض نسائنا فإنما هو صدى عارض وغشاء مستحدث القاه علينا تطاول الأمد وتتابع الحادثات وما أصابنا في سبيل ذلك من فداحة الظلم وذل الإسار الذي فرضته علينا الأيد الأوروبية التي توصف بالرحمة وهي مع ذلك تمسح شعة الكلب وتدوس قروب الشعوب وبناء على هذا فلا عجب مما ستسمعون لكن العجيب أن لا يوجد في نسائنا مثل هذه النماذج ولعلني بعد هذه المقدمة السريعة أقف معكم من خلال عنويل قصص الوضاءة التالية أولها حكاية مع الصدقة ثانيا ففيهما فجاهد ثالثا أما لو نطق الصبر لقال هذه هي الصابرة رابعا الأترجة خامسا أمهاتنا والقرآن سادسا هكذا تكون التربية سابعا قتيلة الأمة ثامنا لن تموت أمة فيها مثل هذه تاسعا قليلة المتاع لكنها كثيرة البركة القصة الأولى حكايتي مع الصدق أيها الإخوة والأخوات كنت أرى زمن الماديات قد طغى فتملك لليأس حتى جاءتني هذه القصة فانبعث في نفس الأمن روعة هذه القصة في بساطتها لا تظن أن صاحبة هذه القصة تملك الملايين كلا جمال هذه القصة بإثار هذه الفتاة والله لقد تذكرت وأنا أقرأ هذه القصة موقف عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حينما أنفقت في يوم واحد ألف درهم وهي صائمة فقالت لها خادمتها لو أبقيت لنا ما نفطر به اليوم فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو ذكرتيني لفعلت ولعلني لا أطير عليكم لأترككم مع قصة هذه الفتاة حيث تقول اسمعوني ولا تعجبوا فلي مع الصدقة شأن عجيب إنني أعيش معها حياة الراحة واللذة والسعادة كم أحبها لا أعلم شيئا يأنس الإنسان بتفريقه إلا الصدقة فأنسنا معشر الناس في الجمع للتفريق لكنني مع الصدقة أجد الأمر بخلاف ذلك أنا لست بصاحبة أرشدة في البنوك وأسرتي ليست بذات الثراء حتى تسد حاجتي نعم أنا طالبة في الكلية قد تتعجبون لتقولوا وبعد هذه المقدمة من أين لك المال لأقول لكم إنها مكافأة الكلية على قلتها فأنا بحاجة إلى ما تحتاجه كل فتاة من ملابس ومذكرات ومصروف يومي وغير ذلك من متطلبات الفتاة إلا أن حب للصدقة نحر كل رغبات الحياة نعم في نهاية كل شهر أنتظر هذه المكافأة على أحر من الجمر لدي قائمة لأسماء بعض الأسر الفقيرة أقتسم أنا وإياهم هذه المكافأة نعم والله لقد كنت أقتفي أخبار اليتامى والمساكين كما يقتفي العتشان أثر الماء والذي نفوس الخلائق بيده إنني لا أملك نفسي إذا جاءني مسكين يمد يده أشعر حينها بالطراب حتى أسد خلته لقد استلفت في يوم من الأيام مبلغ من المال لأسدد أسد أجار منزل أسرة فقيرة وما كنت أعلم أن ورائي سوى هذه المكافأة في يوم من الأيام جاءتني مسكينة تمد يدها فلم أجد ما أعطيها إياه ضاقت علي الأرض بما رحبت. لجأت إلى ربي قائلة يا الله قلبت نظري في سيرة القدوة والأسوة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم فإذا في سيرته أنه كان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وثارة بلباسه وحينما وصلت إلى هذا الحد تذكرت ثوبا متواضعا كنت قد قمت بتجهيزه لزواج أخي فسارعت إلى بيعه ثم قمت بدفع ثمنه كاملا لهذه السائلة كنت أعلم أن من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه ربما نزع رداءه وتصدق به تمنيت حينها أن لو كنت ارتديت هذا الثوب لأنزعه لهذه المسكينة حتى تكتمل صورة الاقتداء عمدت بعد ذلك إلى ثوب من ثيابي السابقة ولبسته في زواج أخي وكنت أنظر إلى الفتيات في الحفل وأقول آه، لو ظفرت بثوب من هذه الثياب لا لأرتديه ولكن حتى أبيعه وأتصدق بثمنه لقد كنت أسترم مصروفي اليومي من والدي ثم أخترس لقيمات من إفطار البيت وآكلها ثم أتصدق بمصروفي ولا أذكر أنني تخلفت عن ذلك يوما واحدا أقسم لكم بالله أنني أجد لذة لذلك لا تعادلها لذة حتى تقول هذه هي حكاية مع الصدقة فأينكم يا أرباب الأموال جربوا هذا الطريق حينها ستجدون سعادة هي أعظم من سعادة كثرة المال قلت بارك الله في مالك أيها الفتاة الصالحة وأخلف عليك ما عنفقتي وإنني أذكر نفسي وإخواني بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلف ويقول الآخر اللهم أعطي منسكا تلفا رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه القصة الثانية ففيه ما فجاه رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة فقال يا ابن عمر أتراني جازيتها؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها ولكن قد أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا ليس بكثير بر الوالد بوالديه ولكننا في زمن قل فيه الوفاء فكم وكم نسمع من تنكر كثير من الأبناء لوالديهم ولكن قصة فتاتنا هذه تعيد لنا الأمل وفي الأمة خير كثير بحمد الله تعالى هي قصة لفتاة تعيش مع عائلة قوامها الأم والأبو والأخ وثلاث بنات هي إحدىهم تزوجت البنات الثلاث ولكن بعد فترة طلقت واحدة منهم ولعل الله تعالى أراد بها خيرا قدر الله تعالى بعد ذلك وفاة الأخ ثم تبعه الأب ولم يبق في البيت سوى الأم وهذه البنت المطلقة هنا يبدأ الامتحان تقدم رجل لخطبة هذه الفتاة فوافقت بشرط أن تبقى مع أمها وأن يأتيها في يومها في بيت والدتها وافق على ذلك وتم الزواج فقامت هذه البنت على خدمة والدتها من تهيئة الطعام والشراب وغسيل ملابسها وما يتبع ذلك كانت تقول أجد لذة وأنسا وسعادة بذلك كيف لا وطعامي درها وبيتي حجرها ومركبي في صبايا داها وصدرها وظهرها أحاطتني ورعتني كانت تجوع لأشبع وتسهر لأنام كانت بي رحيمة كانت تبيط عني الأذى أول من عرفت هو اسمها كنت أحسب كل الخير عندها وكنت أظن أن الشر لا يسل إلي إذا ضمتني إلى صدرها أو لحظتني بعينها يا إلهي هل أقدر بعد ذلك على رد دينها كنت أقول في نفسي آهل لقسات القلوب الذين تنكروا لآبائهم وأمهاتهم كبرت والدتي كما تقول هذه الفتاة وكانت لا تعرف الأوقات فكنت آتيها بسجادتها وأخبرها بدخول الوقت ثم أجلس أرقب صلاتها لأصحح لها أخطاءها حتى تنتهي أصبحت أمي بعد ذلك لا تقتر على الحركة فكنت أحملها وأقوم بتنظيفها وإزالة الأذى عنها بعدما أصبحت لا تمسك البول والغائد أفعل كل ذلك بحمد الله تعالى بنفس راضية مطمئنة مع معاناتي لآلام الحمل وأوجاعه كنت أقول في نفسي هو دين أقوم بسداده وكنت أشتري لها ما تحتاج عن طريق رجل ثم أقوم بعد ذلك بسداده متى ما توفر المال فالحال لا يعلمها إلا الله تعالى دامت أمي على هذه الحال سبع سنوات حتى توفاها الله تعالى قامت أختايا بإخراجي من المنزل لبيعه ولكن الله تعالى سخر لي هذا الرجل فاشترى لي مسكنا وقد رزقت منه بابنيني أحمد الله تعالى على أن الله رزقني بالرهما فقد تفوق في دراستهما والتحق بحلق تحفيظ القرآن الكريم فهما من الشباب الصالحين وأصبح يتناوبان على الذهاب بي إلى بيت الله الحرام وفوق ذلك رزقني الله محبة الناس وأحسب أن ذلك من بركة بري بوالدتي فهل سمعتم بقصتي يا من تنكرتم لفضل والديكم كنت والله الذي لا إله إلا هو أرى الجنة تحت قدمها ما كنت أرى لي من كبير عمل أطمع بسبب في دخول الجنة غير هذا مع أنني بحمد الله تعالى فتاة متزمة ولما لا أليست الجنة تحت أقدام الأمهات كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام نعم لقد والله بكيت بكاء مر حال وفاتها ليس جزعا من قضاء الله وقدره ولكن كنت أتأمل قصة الحارث الأكلي لما بكى في جنازة أمه فقيل له تبكي قال ولما لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة إنني أبعثها لكم رسالة أيها الأبناء بروا آباءكم وأمهاتكم وستجدون الأنس والسعادة التي وجدتها ولكنني فقدتها بوفاة والدتي رحمها الله تعالى والتي أرى أنها آخر معقل من معاقل السعادة فقد هوى من بين يدي ما أسعدكم يا من تعيشون بين ظهراني والديكم وأنتم بهم بررة وما أخساكم يا من تملكون القصور والدور وآباؤكم وأمهاتكم في دور العجزة يؤون ويسكنون آهن لو أستطيع أن أظفر بأحد هؤلاء الذين يقدنون دور العجزة لاستجلب سعادة طارة بين يدي يا قوم ما أحسب أنه فاتني من بر والدي إلا ما كان من حجر ابن الأدبر يصنع مع أمه فقد كان يلمس فراش أمه بيده فيتهم غلظ يده فيتقلب عليه على ظهره فإذا أمن أي يكون عليه شيء أضجعها كنت أتمنى لو قرأت هذا قبل وفاة أمي لصنعت ذلك معها ولكن عزائي أنني ما زلت بوالدي بارة حتى بعد وفاتهما فأنا أدعو لهما وأتصدق عنهما وأصل أحبابهما وعسى الله أن يعفو عني قلت ما أجمل صنيعك أيها الفتاة وإنني لا أذكر قصتك لأرسلها رسالة مطلب للقيام بحق الوالدين وهي رسالة عتب لمن قصروا في حقوق الآباء والأمهات قول لهم على إثر ذلك الدين مردود وإنك لا تجني من الشوك العلم القصة الثالثة هذه هي الصابرة ومع الصبر فالكلام عنه يطيب كيف لا وهو لنا من خلاله معادن الناس وقوة إيمانهم وصبرهم ورضاهم بما قسمه الله وقدره ولما رأيت الدهر يؤذن صرفه بتفريق ما بيني وبين الحبائب رجعت إلى نفسي فوطنتها على ركوب جميل الصبر عند النوائب ومن صاحب الدنيا على سوء فعلها فأيامه محفوفة بالمصائب فخذ خلسة من كل يوم تعيشه وكن حذرا من كامنات العواقب نعم والله لو نطق الصبر لقال هذه هي الصابرة لطالما وصفت المرأة بالجزع والهلع لكن مع الإيمان ينتقل ذلك إلى صبر ورضا امرأتنا هذه لها مع الصبر شأن عجيب تقول إحدى الأخوات في رسالتها هي قصة لمرأة وقفت على فصولها هذه المرأة تزوجت وانتظرت أكثر من عشرين عاما تنتظر على إتر ذلك ريحانة لقلبها تنتظر مولودا يشنف سمعها بلفظ الأمم ولكن لم يقدر الله تعالى لها من ذلك الزوج أولاده طلبت الانفصال عن هذا الزوج مع حبها الشديد له لكن عاطفة الأمومة لديها سيالة انفصلت عن زوجها وتزوجت بآخر فوهبها المنعم المتفضل بعد طول مدة مولودا ذكرا وفي أثناء حملها طلقها هذا الرجل فوضعت حينها قرة عينها بعد طول ترقب وانتظار. وحينها تقدم لها الكثير من الخطاب ولكنها رفضتهم جميعا لتربي ولدها عكفت على تربيته لقد علقت فيه آمالها ورأت فيه بهجة الدنيا وزينتها انصرفت إلى خدمته في ليلها ونهارها غذته بصحتها ونمته بهزالها وقوته بضعفها كانت تخاف عليه من رقة النسيب وطنين الذباب كانت تؤثره على نفسها بالغذاء والراحة أصبح هذا الولد قلبها النابض، تعيش معه وتأكل معه وتشرب معه تآنسه تمازحه تنتظره وتودعه حين يذهب في المجالسي وبين الأقارب يحل لها الحديث بطرائفه ونوادره تهب البشائر والعطيات لكل ما يبشرها بنجاحه أو قدومه من سفره ولملاء وهو وحيدها وثمرة فؤادها تعد الأيام والشهور لترى فلدت كبدها يكبر رويدا رويدا كبر ذلك الطفل وأصبح شابا يا فعا واستوى عوده واشتد عظمه. كانت تقف أمامه مزهوة شامخة كانت تجاهد على إعانته على الطاعة كيف لا وهي كما تقول الأخت عرفت منذ الصغر بطول قيامها وتهجدها لا تدخل مجلسا إلا وتذكر الله وتنهى فيها عن فحش القول أو البداء وهي مع ذلك من أهل الصلاة والصدقة لطالما تاقت نفسها أن تسمع صوت وحيدها يأم يا المصلين في المسجد الحرب لكم تمنت أن يجعل الله له شأن يعز به دينه لقد كانت كثيرا ما تختلي بنفسها في أوقات الإجابة تدعو ربها وكم كان اسمه يسيطر على دعائها لا تنام إلا بعد أن ينام ثم تقوم مرة أخرى وتدخل عليه لتعيد غطاءه وتصلح حاله تفعل ذلك في الليلة الواحدة أكثر من مرة الله أكبر مبلغ الحنان ومنتهى أحسب أنكم تقولون كفاء فقد أبلغت في الوصف والثناء لست والله بمبالغة فهذه حالها مع ولدها عزمت على تزويجه لترى ولده وحفيدها بدأت تبحث له عن عروس ثم سعت إلى تقسيم منزلها إلى قسمين العلوي له والسفلي لها دخلت عليه في يوم من الأيام كالعادة نادته لم يرد عليها خفق قلبها رفعت يده فسقطت من يدها هزته بقوة لم يتحرك بادرت بالاتصال على قريب الله حضر على عجل فحمله إلى المستشفى أحست أن في الأمر شيئا لكنها على أمل فماذا عملت لقد كان من أمرها عجبا توضعت ثم يممت شطر سجادتها وسألت ربها أن يختار لها الخيرة المباركة وصلت وبعد سويعات وإذا وحيدها قد مات نعم بعد أربعين سنة عشرون سنة ترقبه وأخرى مثلها تربيه ضاع ذلك في لحظة واحدة وما كان منها حينما بلغها الخبر إلا أن قالت وحيدي مات ثم استرجعت ثم رددت كثيرا الحمد لله, الحمد لله الحمد لله الحمد لله تقولها بثبات وصبر لم تندب ولم تصرخ ولم تشق جيبا أو تلطم خدا هذه هي ثمرة الإيمان تظهر في أشد المواقف وأصعبها وأحلكها كان وقع الصدمة شديدا على كل من عرف بعض قريباتها يبكين أمامها ليس لفقد الولد ولكن الرأفة بحالها كانت تنهاهم بحزم وهدوء وتقول بلهجتها ما هذا الخبال ربي أعطاني إياه أنا راضية الحمد لله أنها لم تكن الله أكبر لقد ضربت أربع الأمثلة في الصبر والرضا. إلا أن بعض النفوس الضعيفة من التي يجهلن التسليم والرضا بالقدر لم يستوعبن موقفها فمن قائلة لعلها أصيبت بحالة نفسية ومن قائلة هي ذاهلة ولم تستوعب بعد وفاة وفي تلك الليلة التي مات فيه فلدت كبدها حان وقت طعام العشاء فكان من أمرها عجبا امتنع الكثير عن تلاوله أما هي فقد مدت يدها إلى الطعام وهي تقول والله ليس لي فيه ولكني مددت يدي رضا بقضاء الله وقدره الله أكبر ما أعظم موقفها لقد كانت تشعر بالحرقة لكن على سجادتها بين يدي ربها تناجيه وتدعو لوليدها نعم فقدت فلدت كبدها لكنها في الوقت نفسه المؤمنة الراضية لقد حول صبرها ورضاها مع حسن ظنها بالله تعالى حول هذه المحنة إلى منحة حينها يكون لها حسن عقبى في الدارين بإذن الله انتهى ما كتبته هذه الأخت وفقها الله تعالى قلت أما أنا فأردت أن أعلق على موقف هذه الصابرة فآية الحيلة فتركت لكم هذه القصة على سجيتها لتتأملوها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 ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحمضلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر رواه البخاري ومسلم ألا ما أروع الفتاة حين تكون مع القرآن قراءة وتدبرا وعملا اترجة البيت هذه لها مع القرآن شأن عجيب لنستمع إليها من خلال رسالتها والتي توجهها إلى الفتيات وقد عنونت لها بقولها أتريدين لؤلؤا أغطصي في البحر تقول هذه الأخت استعدبت يوم الحديث عن كتاب الله فطفقت أقطف زهيرات لها رحيق قصصا أستنشقها ولأهديها لمن تاقت نفسها لحفظ كتاب الله تعالى وتعلمه والاشتغال به نعم الله استعدبت حديثا عما فاقت عذوبة الفاضي وبديع نظمه أمر القيس إذا ركب وزهيرا إذا رغب والأعشى إذا طرب والنابغة إذا رهب تدور نفسك مع وعد وعيد وتخويف وتهديد وتهذيب وتأديب بل وإخبار بمغيب حكم بالغة وقصص واعظة إذا لاح لك زخرف الدنيا الفاني ونعيمها البراق الخادع تأتيك أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن ما إذا أذيت في سبيل الله ترأت لك ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون إذا ضاقت عليك الدنيا بما رحبت وصد عنك القريب والبعيد سلوت بإنما أشكو بثي وحزني إلى الله ويخفف وطأته بل ويزيله حتى ما يبقى منه شيء قول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب يسرح ذهنك إلى عهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم فتتصورين حالهم وكأنك تنظرين إليهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بل يطير قلبك شوقا لرؤيتهم حينها فتأملي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدروا تبديلا بل طريق الدعوة والتعليم يسليه ويصبره واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إذا ضجرت من أمر أولادك أو أهلك بالصلاة وأحسست بالملل جاءتك وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وساندتها وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية فيتجدد نشاطك أختاه قلت هكذا تعبر هذه الأخت عن موقفها تجاه كتاب ربها وهي من الحافظات وفقها الله تعالى ثم تواصل الأخت حديثها فتقول عن القرآن لعل الحديث استاذبك فازددت شوقا لقراءته بل ستزدادين شوقا لحفظه لكن قبل أن تذهبي لتقرأي وتحفظي تعطري بما قطفت لك من زهيرات هي مواقف لقارئات وحافظات تقول هذه الأخت هذه قصة لإحداهن وفي المركب ركب كثير بحمد الله تعالى هي قصة لمرأة متزوجة ذات أولاد أرقها اجتماع عائلتها على القيل والقال وغير ذلك مما لا تسلم منه المجالس التي نحي عنها الخير وأبعد فكرت كثيرا كيف تجمع شتات هذه القلوب وهل يحتار من يريد الخير والهادي هو الله حينها قالت في نفسها وأي شيء أعظم من كتاب الله هذا الكتاب الذي جمع الله به شتات العرب تآخى المهاجرون والأنصار والأوس والخزرج بسببه كتاب يهدي ولا يضل يجمع ولا يفرق تقول هذه الأخت حينها عزمت على جمعهن على مائدة القرآن وأنعم بها من مائدة وفي أول اجتماع طرحت هذا الموضوع على كبيرات الجمع فتحججنا بأنهن اجتمعنا لمؤانسة والمحادثة فراجعت نفسي حينها عاهدتها على عدم اليأس فكرت كثيرا فوجدت أن الأمهات مجبولات على حب من أحسن إلى صغارهم فأردت عليهن في الاجتماع القادم افتتاح حلقة لبناتهن الصغيرات رحبنا بفكرة ليأمن على الأقل إزعاجهن وعبتهن ولو لبعض الوقت جمعتهن مع إحضار بعض الجوائز حينها دفعت الأمهات إلي من هن أكبر سنا لتعليمهن القرآن وشيء فشيئا بدأ يكبر هذا الدرس قمت برعايته بحمد الله تعالى كما ترعى الأم وليدها رأيته طفلا رضيعا فشابا لكنه لن يشيخ بإذن الله تعالى مضى على هذا الدرس ما يقرب من ثمانية أعوام نجتمع عليه في الأسبوع مرة واحدة ولعلكم تتسألون عن ثمرته بعد ذلك فإليكم شيئا ذلك كما تقول هذه الأخ أربعون طالبة يدرسن من خلال حلق أربع تم تقسيمهن على مستويات حتى لا يخيل للرأي والغريب عن ذلك الاجتماع أن ذلك الاجتماع مدرسة لتحفيظ القرآن بحمد الله تعالى لم ينتهي الأمر عند ذلك الحد بل كان من ثمار ذلك بحمد الله طالبتان حفظنا من خلال هذه الحلقة أربعة عشر جزءا وثلاث طالبات حفظنا تسعة عشر جزءا والبقية الباقية ما بين ثلاثة أجزاء وأربعة وخمسة وكفى تمرة لهذا الدرس كما تقول الأخت الأمهات حيث أصبحنا يترنمنا بجزء وجزئين في وقت كنا فيه لا يحسن الفاتحة تقول هذه الأخت ما زالت هذه الأخت بحمد الله تعالى ترعى هذه النبتة بل وأضافت إلى ذلك درس علمي لمدة نصف ساعة من كل أسبوع في ذلك الاجتماع لأحد طلبة العلم من محارمها وما زال المركب يسير تحفه عناية الله ورعايته يسير بثقة وطمئنان في وسط الأمواج العاتية في وقت تعاني فيه الأسر من الشتات والتفرق عن طريق الاجتماعات لا عجبه هو القرآن ومن غير القرآن يستطيع أن يجمع تلك القلوب ويؤلف بينها فنحمد الله على ذلك ونسأله المزيد القصة الخالسة أمهاتنا والقرآن ثم كتبت بقصة أخرى عنولت لها بأمهاتنا والقرآن أيها الإخوة والأخوات وما يزال الحديث عن أهل القرآن يتواصل وهل هناك أجمل وأعذب من الحديث عن القرآن وأهله لنستمع أيها الإخوة والأخوات إلى أغرب موقفين للنساء مع القرآن من خلال هاتين القصتين واللتان عن منتوا لهما بأمهاتنا القرآن، فقد نشرت مجلة الدعوة قصتين لامرأتين كان من أمره معاجبا الأولى لامرأة في السابعة والخمسين من عمرها بدأت بحفظ القرآن وعمرها خمسون سنة فقد ذهبت كما تقول هذه المباركة إن شاء الله لتسجيل بناتها في دار تحفيظ القرآن وقد لفت نظرها نساء كبيرات في السن يدرسن في هذه الدار فقررت الالتحاق في هذه الدار ومن ثم بدأت بالحفظ والعجيب أيها الإخوة والأخوات أن عندها في البيت كما تقول هذه الأخت ثمانية عشر فردا هي تقوم على خدمته ولا خادمة لديها وكانت كما تقول تستغل وقت الراحة لحفظ كتاب الله وكان مما ساعدها على ذلك وصية معلمتها فكانت توصيها بقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ثم تذكر أن القرآن كما تقول أعطاني قوة في البدر وبركة في الوقت وأعجب منها الأخرى فقد حفظت كتاب الله وعمرها أربعة وستون عاما نعم أربعة وستون عاما فلنستمع لها وهي تقول عن نفسها كان والداي رحمهم الله تعالى من حفظة كتاب الله تعالى وقد حرص على تعليمنا إياه منذ صغرنا ولا سيما الوالد لأنه كان مجيدا للقراءة المجودة فكان في فترة الضحى والظهر يعلمنا القراءة ولما أصبح عمري 12 عاما ختمت القرآن نظرا ثم واضبت على قراءته حسب ما أقدر عليه يوميا وبعدما تزوجت كنت أقرأ جزئين أو أكثر ولم أفرط في هذه المداومة حتى بعد أن أنجبت الأولاد وكثرت مسؤولياتهم فكنت أتحين الوقت الذي لا شغل لي فيه لأستغله بالقراءة كبر أبنائي وتزوجوا كنت أجلس كل يوم فترة الظهر أقرأ فلما رأت ابنتي اهتمامي أشارت علي أن أبدل جهدي لحفظ ما أقدر عليه فاعتبرت رأيها بمثابة نصيحة سعيت للعمل بها كما تقول وعلى إثري تلك النصيحة بدأت بالحفظ بحمد الله تعالى كنت أجلس ظهر كل يوم أقرأ سورة وأرددها في كل وقت وأقرأها في الصلاة ولا تقل منها حتى أحفظها تماما بقيت على هذا أربع سنوات أتممت خلالها حفظة 17 جزءا وخلال هذه الفترة فتحت عندنا بالحي دار لتحفظ القرآن الكريم فسجلت بها وراجعت عند المعلمة مع حفظ ثم واصلت الحفظة وخلال عامين أنهيت الأجزاء المتبقية منه نعم واجهتني بعض الصعوبات كصعوبة الحفظ لتقدم السن ولكنني لم أستكن ولم أمل أمام هذه العقبة فرجائي بالله واسع وقلبي كان منغلقا بهذه الأمبيات العظيمة وبفضله ومنته تحققت لي وهل تظنون أيها الإخوة والأخوات أن همة هذه المرأة توقفت عند هذا الحد كلا فقد أصبحت كما تقول معلمة بالمسجد تدرس لساء الحي طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الأربعاء فيتذهب إلى دار التحفيظ حتى تراجع حفظها عند المعلمات هناك حتى تقول هذه الأخت لقد أخذ الحفظ والتدريس جل وقت ولم أعد أخرج من البيت للزيارات إلا قليلا إذا كان هناك واجب لا بد من تأديته كزيارة مريضة مثلا حتى تقول وأظن أن هذا أمر طيب لأن أغلب المجالس فارغة لا خير فيها ثم توجه نصيحتها للنساء قائلة أوصيهن أن وجهنا اهتمامهن لكتاب الله عز وجل ففيه الخير الكثير انتهت قصتها وفقها الله تعالى قلت لا أخفيكم سرا أيها الإخوة والأخوات أنه تملكني شعور أن الأمة ما زالت بخير والله الذي لا إله هو. لقد وصل إلي عدد ليس باليسير من أخبار الحافظات فقلت في نفسي أمة تتعلق مربية الأجيال فيها بكتاب ربها إنها لأمة خير أيتها الأم لا يحولن بينك وبين كتاب ربك كبر من الأولاد فقد سمعت من أخبار الكبيرات عجبا ويا فتاة الإسلام دونك هذه النماذج يا من تتحججين بسوء الحفظ ومشاغل الأولاد إن الخلاص كل الخلاص في التمسك بكتاب الله العظيم ففيه الفرج والمخرج مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق القائل حيث يقول وليس اغتراب الدين إلا كما ترى فهل بعد هذا الاغتراب إيابه ولم يبقى للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب كتاب حوا كل العروم وكلما حواه من العلم الشريف الصواف فإن رمت تاريخا رأيت أجائبا ترى آدما إذ كان وهو تراب ولاقيت هابيرا قتيل شقيقه يواريه لما أن أراه غراب وتنظر نوحا وهو في الفلك قد طغى على الأرض من ماء السماء عباب وإن شئت كل الأنبياء وقومهم وما قال كل منهم وأجابوا وجنات عدل حورها ونعيمها ونارا بها للمشركين عذاب فتلك لأرباب التقى وهذه لكل شقي قد حواه عقاب وإن تريد الوعظ الذي إنعقلته فإن تموع العين عنه جواب تجده وما تهواه من كل مشرب وللروح منه مطعم وشراب وإن رمت إبراز الأدلة في الذي تريد فما تدعو إليه تجاب تدل على التوحيد فيه قواطع بها قطعت للملحدين رقاب وما مطلب إلا وفيه دليله وليس عليه للذكي حجاب وفيه الدواء من كل داع فثق به فوالله ما عنه ينوب كتاب يريك صراطا مستقيما وغيره مفاوز جهل كلها وشعاب يزيد على مر الجديدين جدة فألفاظه مهما تلوت إذاب وآياته في كل حين طرية وتبلغ أقصى العمر وهي كعاب وفيه هدى للعالمين ورحمة وفيه علوم جمة وثواب. يا فتات الإسلام، كوني كالأترجة، لا أريدك أن تكون كالتمرة، وإنني أعيدك بالله أن تكون كالريحانة أو الحنظلة. تلك هي التي لا تقرأ كتاب ربها حينما هجرت، واستبدلت ذلك بالمجلات الساقطة والروايات الهابطة، حتى على على قلبها الرعن، فأصبحت لا تعرف معروفة ولا تنكر مُنكر. والله تعالى المستعان. القصة السادسة. هكذا تكون التربية ذكرت لي إحدى الأخوات هذه القصة العجيبة حيث ذكرت أنها هي التي وقفت على فصولها حيث تقول قمت في يوم من الأيام بإلقاء محاضرة في مجمع نسائي وكان موضوع هذه المحاضرة عن تربية الأبناء وما أن تهيت من هذه المحاضرة حتى تقدمت إلى مرأة في حدود الأربعين من عمرها فأثنت ودعت لي بخير ثم قالت سأروي لك قصة مع ابني لعل فيها العظة والعبرة فقلت لها هاتي ما عندك يا أخي فقد استأنست لحديثها واستعدبته فقد أحسست أنها تحمل في قلبها خيرا كثيرا وأحمد الله أن الله لم يخيب ظني فيها ولعلكم تلحظون هذا من خلال قصتها حيث قالت لي ولد شاب حلست على تربيته التربية الصالحة واجتهدت في ذلك والله الذي لا إله إلا هو، لم أفكر في يوم من الأيام أن أربيه ليخدمني بالذهاب والمجيد وإن كنت أفرح له بذلك حملا الله على البر ليؤجر على ذلك وإنما كنت أربيه لأمة الإسلام ليخدمها في أي مكان ولو كلفني ذلك روحه التي أحبها أشد ما يكون الحب شب على ذلك بحمد الله تعالى ولكن صوارف الزمن وفتن الشهوات تقلب الأولاد بين عشية مضوحها رفعت السماعة الهاتف في يوم من الأيام كما تقول هذه المرأة وإذا به يتحدث مع فتاة إلهي كم تمنيت أن الأرض قد ابتلعتني قبل أن أقف هذا الموقف فناديت ربي بقلب مكروم وقلت إلهي لم أربه لذلك فأقر عيني بالصلاح ثم ذهبت إليه فورا وقلت له وقد سبقتني دمعتي يا ولدي ما ربيتك لهذا وإنما والله ربيتك للحور العين ويعلم الله ما في قلبي من الحرقة وأنا أحدثه بذلك حتى أن قلبي ثقة بالله على عدم عودته إلى ذلك مرة أخرى اتصلت الفتاة مرة أخرى نهرها ثم أغلق السماعة وأطرق برأسه أحسست بعدها بتعلق مني في المسجد والقرآن حتى دخل علي في من الأيام والله إنني أعتبر هذا اليوم من أسعد أيامي فقال يا أمي أريد الجهاد فقلت الله أكبر أي بني والله ما ربيتك إلا لمثل هذا ثم قالت قد تستغربين من قصتي مع ولدي أخية. وقد تظنين أني لا أحبه ووالله لا أصف محبة له إلا كما قال أبو كلاب بن لما قال له عمر وقد غاب عنه ابنه يا أبا كلاب ما أحب الأشياء إليك اليوم قال ما أحب اليوم شيئا ما أفرح بخير ولا يسوءني شر فقال عمر يا كلاب ما أحب الأشياء إليك اليوم قال بلا كلاب ابني أحب أنه عندي فأشمه وأضمه ضمة قبل أن أموت فبكى عمر وقال ستبلغ ما تحب إن شاء الله تعالى والله يا أخيه أنني أحبه حبا جما ولكن الإسلام عندي أحب منه دفعته لأرض الجهاد وما زال فيها والله يا أخيه إني لا أحب أن أشمه وأضمه ضمه ولكن بعد أن أموت وألقاه في الجنة بإذن الله إنني يا أخيه مع حب له لا أعرف بماذا أكافئ من يبشرني بالسيشهاده إي والله هذا هو ما أؤمن والده شفقة عليه قطع عنه المصروف الذي كان يرسله إليه طمعا في رجوعه فتأملت ذهبا عندي وقلت لها يا نفس أدرك الجهاد بالمال على أقل الأحوال قمت ببيئ ذهبي وكان كثيرا وأنا أقوم بين الفينة والأخرى بإرسال ما يسد حاجة ثم قالت وهي ذاهبة هذا صنيعي مع ولد البكر وأنا أعد إخوانه البقية لهذا الموقف وأسر الله أن يعوضني خيرا تقول هذه الأخت، تسمرت في مكاري، وأنا أعجب من صنيعها وقلت في نفسي هذا وما تحتاجه الأمة ثم حارت العبارات في فمي قلت وأنا قد حارت العبارات في فمي وللمرة الثانية أقول لكم معاشر الإخوة والأخوات أترككم مع هذه القصة لتحدثكم عن نفسها فلا تحتاج إلى تأليف القصة السابعة قتيلة الأمة أيها الإخوة والأخوات هذه مشاعر فتاة مهتمة الرق ما تعنيه أمة الإسلام من قتل وتشريد في مشارق الأرض ومغاربها. حيث تقول في رسالته بادئ بد أقول لكم يا من تستمعون إلى كلامي الوقائع ومداولة الأيام محك لا يغطي وميزان لا يظلم ففي تقلب الدهر عجائب وفي تغير الأحوال مواعر القوي لا يستمر أبد الدهر قويا والضعيف لا يبقى طول الحياة ضعيفا فهذا آدم عليه السلام تسجد له الملائكة ثم بعد برهة يخرج من الجنة وإبراهيم عليه السلام أراد به قومه كيدا فكانهم الأسفلين وأضرم نارا لحرقه فكانت بردا وسلاما على إبراهيم نعم معاشر الأخوة إن من تأمل صروف الدنيا ورياح التغيير وأمواج التقلبات لا يفجع عند نزول البلاء ولا يفرح بعاجل الرخاء كم من أمة ضعيفة نهرت بعد قعود وتحركت بعد خمود وكم من قرية بطرت معيشتها فزالت من الوجود ذلك كلام جميل سمعته من أحد الدعاة ولولا مثل هذا لاتمنيت الزوال من الوجود أنا يا قوم فتاة مهمومة لا على ثوب أفسده الخياط كما تصوروننا معاشر الرجال لكن حال أمة الإسلام أهمتني وقطعتني آت قلبي ذلك القلب يضطرب إذا أصيب المسلمون بنازلة يسكن ويخفق إذا تحقق للمسلمين انتصار أفرح بانتصار يحققه المسلمون كما يفرح أحدكم بقدوم مولود وغائب وأحزن لهزيمة المسلمين كما يحزن أحدكم لفقد حبيب أو قريب أنا أقوم وأنام على هم الإسلام والمسلم وأصح على ذلك دونكم شيئا من مشاعري شريط أحرق فؤادي هذا الشريط ليس شريطا من أشرطة الرخص والخنا، إنما هو شريط يمثلهم أمة شريط يتحدث عن ما الشعب الشيشاني يصف مشاهد ويجسد جراحات عميقة بعمق جراحهم ومعاناتهم لقد قطع هذا الشريط ليات قلبي حتى ظللت أبكي بكاء حارا من أول الشريط لآخره حتى تورم وجهي وغارت عيناي فلو دخل داخل علي لقال مات لها ميت وما يدري أنهم أموات لا ميت واحد ألسنا مما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر جسدي بالحمى والسهر دونكم شيء من مشاعري نمرق ونمارق وتقول أما عن جثث جماعية لإقواننا في الدين رأيتها تغطى بنمرق بصاط تكرتني بنمارق تجلس عليها الشابات من طالبات الكلية يتجادبن فيه أطراف الحديث الفارق ويسجين الفراغ بالتفاهات إن لم تكن المحرمات ويتفلسفنا بكل ما هو زيف باللون شعر ولون عينين وحركات مستعارة أنواع من الملاهي تجسد ذلك القلب الله فكانت مقارنة حادة أحدثت جرحا في قلبي فياليت صويحبات النمارق يوقذنا ذلك القلب الفارق دونكم شيئا من المشاعري آلام سببها غلام وتقول أما عن مشهد محمد الدرة ذلك الغلام البريء فكلما شاهدت الفيلم الذي يعرض بشعة قتله قتلت قتله حتى إنما لذات يوم السابقة أجدها في خاطري تتقدر فإذا بها آية من فوق سبع سماوات تخفف هذه اللوعة وما يعلم جنود ربك إلاهم فحسبت أن هذه المشاعر التي شعرها العالم الإسلامي أجمع ما هي إلا جند من جنود الله الذين أولهم بدءا من مقتل ذلك الغلام وآخرهم عندما ينطق الحجر دونكم شيء من المشاعر ربما ما وتقول عن فتاة فلسطينية رأيتها في شريط فدو تساقك القطيع أمام الجيني يهوديين وكنت أفهم مشاعرها لأنها مهما يكون امرأة مثلي تمشي منهارة المعنويات والقوى ثم نظرت إلى المصورين فاجتمع فيها ضعف المرأة وقهر الرجال ومذلة الموقف فصرخت صرخة أبكتني طويلا وأحدثت جرحا عميقا في قلبي وذكرتني بالبيت رب ومعتصمه طلقت ملأ أفواه الصبايل التمين لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين دونكم شيئا بالمشاعر تفرحني وتحزنني تقول هذه الأخت عيني في قحط عند كل حزن على أمر من أمري الدنيا لكنها عندما يخص الإسلام مضرار بفضل العزيز الغفار كم تفرحني انتصارات الإسلام وتدخل السرور إلى نفسي وكم تحزينني أمور الخذلان لأمة دعواتي في الصلاة دون ما أشعر اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين أنا يا قوم أعيش بحمد الله في أمن وأمان ونعم، ولكنني والله الذي لا إله إلا هو قتيلة الأمة القصة الثامنة لن تموت أمة فيها مثل هذا كم نستأذب الحديث عن الدعوة إلى الله تعالى وكم نأسى على ذلك نستأذب ذلك لأن الدعوة طريق الأنبياء ولم وفيها حياة الأمة ونأس على ذلك لقصور الأمة في هذا الجانب ولكن مع ذلك فالبشائر تروح في الأفق ولم لا ورحم الأمة ولود بلحمد الله تعالى نعم تلك البشائر تروح في الأفق في وقت. ضعفت الكواهل عن حمل التكاليف واستثقلت أعباء المجد وغلبتها سنة من النوم والكسل. ومع ذلك فأمة الإسلام أمة لا تموت أبدا أما لماذا فلأن رسالة هذه الأمة وحي من السماء وليست وحي الجوع والمطامع أوحاها ربنا الذي خلق الموت والحياة وجعل الظلمات والنور وكان مما أوحى إلينا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا يمكن أن يتحقق هذا النداء إلا بأمة داعية تستشعر الخير وتعمل من أجله بل وتضحي بكل غال ونفيس من أجل ذلك نعم أيها الكرام لعل من سر عظمة أمة الإسلام هذه البشائر التي تروح بالأفق بين الفينة والأخرى ولنستمع إلى شيء من ذلك من خلال قصة هذه الفتاة وقد وقفت على فصولها بعد أن كتبت إلي إحدى الأخوات عن قصتها حيث تقول هي فتاة من فتيات الصالحات والمصلحات نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا تحمل هم الدعوة إلى الله تعالى معها في كل مكان فهي لا تنفك عن الدعوة إلى الله على كل حال تتألم لواقع أمتها هذه الفتاة تقدم لخطبتها شاب معه زوجة أخرى لكنها مريضة تقول هذه الأخت لكنها مترددة ليس بسبب أن معه زوجة أخرى بل هي تطمع بالمعدد لتتفرغ في بعض الأيام للدعوة إلى الله تعالى وإنما الذي جعلها تتردد وأنها تطمع في أن تشاركها في زوجها أخت لها في الله تعالى فتسير معها جنبا إلى جنب في هم الدعوة إلى الله بل تذكر عنها هذه الأخت أنها تقول والله إني جعلت هذه الأخت هدفا أسعار لخطبتها لزوج المستقبل إن شاء الله ليست هي والله عواطف، وإنما هو هم من أحمله على عاتقي وأنا أعي أقول والله لطالما رددت قول الله تعالى واجعل لي من أهلي هارون أخي أشدد بها أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وأرجو الله تعالى أن يتحقق ذلك لي كما تحقق لموسى بقوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى نعم الله أريدها لي معينة على الدعوة وأريد أن أعينها على الدعوة إلى الله تعالى ثم تقول هذه الأخت إن هذه الأخت حدثتني أن صديقتها رأت في رؤيا لمرتين متتاليتين وقد سألت عنها من يجيد تعبير الرؤى فحاول أن يعمي علي فقلت أسألك وأجبني، أتعبيرها كذا وكذا وهو ذاك الهم الذي أحمله قال نعم قلت ولما لم تصارحني، قال كنت أخشى من التفريق بينكما فقلت في نفسي عن هذا كنت أبحث انتهى ما كتبته هذه الأخت وفقها الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أما أنا فأردت أن أعبر عن هذا الموقف فأعجم لساني عن البيان غير أني قلت لن تموت أمة فيها مثل هذه النماذج القصة السابعة قليلة المتاع كثيرة البركة أيها الإخوة والأخوات ما أجمل الحديث عن الدعوة إلى الله تعالى وما أحس السير في ركابها دونكم ما كتبته إحدى الأخوات عن قصة امرأة أشرب قلبها حب الدعوة إلى الله تعالى حيث تقول عنوان رنان وصدر لقصيدة حزينة اجترتها اوثار المفسدين وعزفت الحانها أقلام العلمانيين وتراقصت أمامها طوابير المنهزمين إنها صورة المرأة اللاهية العابثة التي ما إن يقر قرارها في البيت حتى تطير مرة أخرى لاهثة خلف الحطام وقد خلفت وراءها أسرة متداعية الأركان متراكمة الأحساب وقد أسلمت قيادها لامرأة غربية أسمتها الخادمة أو صورة لهالكة أخرى جعلت من نفسها غرض النظرات وهدف الرخيصا في كل المجالات طمرت معالي مواجهها تحت ركام الألوان وأخذت في كل واد تهيم إلى عنوان تبحث عن مجدها المفقود وعزها الموؤود وما باءت إلا بهوان رويدكم يا بني قومي ليست هذه من أعني وليست هي من أريد هذه الصورة التي تقدم لنا من خلال الأشرطة والمحاضرة لا تمثلنا معاشرا النساء الفضليات لست ممن يلقي القول جزافا فهمتنا للخير عالية كما تقول هذه الأخت ودونكم شيئا من أخبارنا هي قصة لمرأة أعرفها تمام المعرفة كما تقول هذه الأخت هي امرأة لكنها ليست كالنساء الكادحات، الكاليحات بل ملكة متوجة خريجة قسم أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى وهي متزوجة تدير شؤون مملكتها بنفسها ترعى حق الله وحق زوجها وأهله تقوم على خدمتهم وترعى شؤونهم صابرة محتسبة تقوم بأعباء المنزل ولا خادمة مع قيامها بحق أم زوجها المسنة لكن لم يهنأ لها بال وهي ترقب السالكين والسالكات في طريق الدعوة إلى الله نعم كانت ترقبهم بطرف حزين نعم لم يكن ليهنأ لها بال وهي لم تدني بدلوها بين دلاء الداعيات إلى الله لتأخذ على إثر ذلك نصيبها من الخير كانت تحاول أن تجد لها موضعا فما كانت لترضى العيشة في الأسافل دون الأعالي يتراوح لها قول الشاعر وما للمرء خير في حياة إذا ما من سقط المتاع ولكن هذه الرغبة اصطدمت برفض زوجها لخروجها إلى ما يدين الدعوة على اختلافها ولكن ما زال الهم في قلبها يكبر ويكبر على مرور الأيام فعزمت على المضي على شق الطريق مهما توغل في الوعورة لكن رضا زوجها وفكرة بعد فكرة وخاطرة بعد خاطرة ومع الدعاء والتضرع حداها الله عز وجل إلى فكرة واضاءة تجمع فيها بين رضا خارقها ورضا زوجها إنها الدعوة بالمراسلة هي وسيلة لا تحتاج إلى كبير جهد ومع ذلك فهي عظيمة النفع والأثر ولكن تصدت لفكرتها عقبة كؤد كادت تتهاوى عليها قوارب الأحلام إنها المادة عصب الحياة من أين لها تأمين مستلزمات هذه الرسائل؟ مع قيمة إرسالها لكن العبد إذا صدقت نيته صدقه الله أرى نفسي تتوق إلى أمور وتقصر دون مبلغها بعض حالي فنفسي لا تطاوعني ببخل ومالي لا يبلغني المعالي ثم عادت إلى التفكير والدعاء مرة أخرى فطريق الأنبياء تريده بأي ثمن حينها تذكرت قصة أم المساكين التي قالت عنها عيشة رضي الله عنها، كانت صناع اليدين تعمل بيديها وتتصدق فاتخذت من صنع يديها عملا يدر عليها ربحا وإن قل فالشأن كل الشأن في البركة حينها توصلت إلى ما تحتاجه فهي تحتاج إلى جهاز للحاسب الآلي مع طابعته وآلة تصوير وجهاز للفاكس ولكن من أين ذلك فتأملت ذهب عندها ووجدت أن قيمته يكفي بعض ما تحتاجه فكلمت زوجها في ذلك فأكمل لها المبلغ مع قلة ذات حينها بدأت بطباعة بعض الرسائل. مقابل مبلغ مادي تتقاضى ثم تستثمر ثمن ذلك في الدعوة إلى الله تعالى وكان بالنتاج ذلك مئة وعشرون رسالة دعوية تحصلت على عناوينها من خلال إذاعة القرآن الكريم تتراوح هذه الرسائل ما بين مطوية وكتب صغيرة متوسطة تتعلق بموضوعات العقيدة الصحيحة وهي ما كانت تحرص عليه ثم هي مع ذلك تقوم بشراء بعض الكتيبات من مكاتب توعية الجاريات وتقوم بنشرها على الطبيبات والممرضات في المستوصفات والمستشفيات حتى أخذت رسائل مسترشدين تتوافد على غرفتها الصغيرة فهذا يطلب مصحفا وآخر كتابا وآخر مطوية كان جهد المقن مع ذلك فكم أحي الله بهذا العمل اليسير قروبا غافلة وأنار بصائر مستغلقة كانت رسائل خير ونور رائعة وأروع منها قال أن اللتان قدمتهما وصاغتهما أحرف من نور تضيء للساركين الطريق وتواصل الأخت حديثها قائلة هذا هو الجهد وإن قل فالدين ينصر بنا أو بدوننا فإن بدلنا أصابنا العزة وإن منعنا أخذنا بالهوان وكل واحد منا على ثغر من ثغول الإسلام أيها الإخوة والأخوات وبعد إراد هذه القصص يحق لكل واحد منا أن يتساءل أي شيء بلغت هؤلاء النصف هذا المبلغ يحق لك أيتها الفتاة أن تسأل هذا السؤال أعرف ما يجول في خاطرك وكأنك تقولين كيف بلغنا هذا المبلغ هن فتيات مثلي لطالما تمنيت أني أكون مثلهن نعم ما زال نداء الفطرة يناديني يصرخ في أعماقي أسمع هذا النداء بوضوح التفت إلى هذا الصوت لكن حجب الغفلة كذيفة أريد إزالته حتى أرى صاحبة النداء لأرجع إليها ما أروعك أيتها الفتاة الصالحة نعم أقول ذلك وأنا الفتاة المتبرجة وأنا المعاكسة وأنا التي استبدلت كتاب ربها بأصوات الناعقين والناعقات أنا الشارد عن الله أقولها بملء فمي ما أروعك أيتها الخيرة كنت أراك رمزا رائعا وما زلت أصدقك القول لقد ازددت في عين رفعة مكان حينما سمعت شيئا من خبرك كم أنا بحاجة إليك مدي إلي يدتي لتسلكي بها سبيلا لجت وحس الآن بانكشاف حجب الغفلة لقد وجدت الصوت فهيا بارك الله فيك دلين على طريق الخير لأسلك لا وقت للتأخير والتسويف حينها يأتيها الجواب من الخيرة الصالحة أخيتي إن طريق ذلك المجاهدة ألم تسمع إلى قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهديهم أنهم سولنا نعم أخيه يعجبنا كغيرنا بهرج الحياة الدنيا وزينتها لكننا آثرنا معيد الله على الحياة الفانية نعم أخيّة نحن في هذا الزمن أحوج ما نكون إلى المجاهدة عدة الجهاد ليست مدافع ولا طائرات بل عدة ذلك السلاح الإيمان به نقاتل ونصول ونجول به نكر ونفر لسنا يا أخيّة ممن يتولى يوم الزحف إلا لنتحرف إلى قتال أو لنتحيز إلى فئة أعداؤنا كثر إبليس والهوى والنفس والشياطين الإنس والجن يا أخيه هيا احمل السلاح قد تقولين أي سلاح فأقول لك هو في نداءات لك فأرعني سمعك يا الله حينها يأتيها الجواب مرة ثانية إن طريق ذلك القرآن يا أخيه فهو حبل الله المتين والنور المبين من تمسك به عصمه الله ومن اتبعه أجاه الله ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم نعم إنه يزرع الإيمان ويزكي النفس إنها آيات تنزل بردا وسلاما على قلب مؤمن فلا تأصف به فتنة حينها يطمئن القلب بذكر الله إنه يرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين نعم إذا هممت بإطلاق نظري إلى الحرام وإذا القرآن رباني بقوله وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهم وإذا هممت بسمائر قيط الشيطان وإذا القرآن رباني بقوله ومن الناس من يسترده الحديث ليضل على سبيل الله وإذا هممت بالخضوع بالقول وإذا القرآن رباني بقوله فلا تخضعن بالقول مع الذي في قلبه مرض وإذا هممت بالغيبة وإذا القرآن رباني بقوله ولا يغتب بعضكم بعضا وإذا تقااست عن قيام الليل وإذا القرآن يهز أعماق قلبي في وصف عباده المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون حينها أهب من فراشي لمناجات الله كنت أقرأ في وصف الجلة فيطر قلبي شوقا إليها وكنت أقرأ في وصف النار فيطير قلبي فزع منها لا تعجبي من ذلك إنها تربية القرآن فقول لي كيف حالك مع القرآن يا أخي ثم يأتيها الجواب مرة ثالثة إن طريق ذلك الدعاء نعم فالدعاء أكرم شيء على الله تعالى هو طريق إلى الصبر في سبيل الله وصدق في اللجاء، وتفوض الأمور إليه والتوكل عليه يا أخي كيف حالك مع الدعاء إن هذه العبارة سهلة منصورة مطلقا. ليست بمقيدة بمكان ولا زمان ولا حال وإن كانت تتأكد في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن فالدعاء في الليل والنهار وفي البر والبحر والجو والسفر والحضر وحال الغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية فالدعاء وايم الله وظيفة العمر وهي مع المسلم في أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها ليعيش العبد دائما في حال الاتجاء والافتقار إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى وملازمة الدعاء أخذ بأسباب رفع البلاء ودفع الشقاء كما قال تعالى وأدعو ربي أسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا يا أخيه كم من بلاء رد بسبب الدعاء وكم من مصيبة كشفها الله بالدعاء وكم من ذنب ومأسية غفره الله بالدعاء فهو حرز لنفسي من الشيطان وترس لرد السهام وقد قال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم يا أخيه ما أحوجنا إلى الدعاء في وقت كثرت فيه الفتن وذلهمت يا أخيه يا من شرت عن الله قد تقولين دعوت فلم يستجب لي فأقول لك نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة للدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب ثم يأتيها الجواب مرة رابعة يا أخيه إنه الموت وكفى بالموت واعظا وزاجرا إن الحبيبة من الأحباب مختلس لا يمنع الموت بواب ولا حرس فكيف تفرح بالدنيا ولذتها يا من يعد عليه الله والنفس أصبحت يا غافلا في النقص منغمسا وأنت دهرك في اللذات منغمس لا يرحم الموت ذا جهل لغرته ولا الذي كان منه العلم يختبس يا أخيه ألا إنما الدنيا بقاؤها قليل وعزيزها دليل وغنيها فقير شابها يهرب وحيها يموت أين سكانها الذين بنوا مرابعها وشققوا أنهارها وغرسوا أشجارها وأقاموا فيها أياما وسيرة وغرتهم بصحبتهم وغروا بنشاطهم فراتبوا المعاصي حدثين ما صنع التراب بأبدانهم والرمل بأجسامهم والديدان بأوصارهم ولحومهم وعظامهم يا أخيه إن الأمر أكبر مما تصورين نعم وبعد هذا القبر وبعد ذلك الحشر ثم الحساب والصراط ثم لا ندري إلى أي الدارين نصير يا أخيه هذا هو طريقنا فهي جاهلي واصبري والجائل الله بالدعاء وابتعد عن مواطن الفتن والمنكرات وتذكر الموت لا يغيب لك على ما زالت يدي في يدك لن أدعك ما حييت بإذن الله هذا هو الذي أوصلني لهذا أيتها المباركة لم يأتي ذلك من فراغ بل كان ذلك ثمرة الصبر ومجاهدة ومكابدة فلقد علمت أن الجنة حفت بالمكارن وأن النار حفت بالشهوات فيا غيوم الغفلة تقشعي ويا قلوب المشفقين أخشعي ويا جوارح المتهجدين سجد لربك واركعي وبغير جنان الخلد أيها الهمم العالية لا تقنعي فطوبى لمن أجاب وأصاب وويل لمن طرد عن الباب أيها الإخوة والأخوات هذه بعض النماذج المشرقة الوضاءة لمرأة هذا العصر وهي نماذج من قصص كثيرة وردت إلي ولا يعني ذلك عدم وجود للمخالفات في أوساط النساء تحتاج إلى تصحيح ومراجعة ولكنها دعوة لإنصاف المرأة في حديث عنها كما أنها دعوة للأخوات بعدم الاشتغال بصاحبة القصة فإنني لمست من خلال شريط المرأة والوجه الآخر سؤال كثير من الأخوات عن بعض شخصيات القصص فليس هذا هو المهم وإنما الأهم هو والاقتداء أسأل الله تعالى رب العرش الكريم أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسرح نساء المسلمين وأن يجعل لنا من أمرنا راشدا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تم هذا العمل في استديو القادسية تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر الدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد واحد واحد صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته